الله يسلمك الحقيقة <تصفيق> تصدقون الصديقان الصديقان ولم يدرسوا قارئك نحله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءه لتفسير القران العظيم للامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى على شيخنا ابي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وقوله تعالى قال الامام رحمه الله وقوله تعالى فلينظر الانسان الى طعامه فيه امتنان وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض الهامدة على إحياء الأجساد بعدما كانت عظاما باليه وترابا متمزقا أن صببنا الماء صبا أي أنزلناه من السماء على الأرض ثم شققنا الأرض شقا أي أسكنناه فيها فدخل في حقومها وتخلل في أجزاء الحب المودع فيها فنبت وارتفع وظهر على وجه الارض فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا فالحب كل ما كان كل ما يذكر من الحبوب والعنب معروف والقضب هو الفصفصة, الفصفصة, الفصفصه التي تاكلها الدواب رطبه ويقال لها القط ايضا قال ذلك ابن عباس وقتاده والضحاك والسدي وقال الحسن البصري القضب العلف وزيتونا وهو معروف وهو أدم وعصيره أدم وهو أدم وعصيره أدم ويستصبح به ويدهن به الحمد لله والسلام, والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. فهذا من امتدان الله عز وجل على عباده تخلل مياه المطر للأرض ونبات النبات بعد شق هذه الأرض الصغيرة تنبت النبتة الصغيرة الضعيفة التي لو فعلتها هكذا باصبعك ربما كسرت وقطعت تنبت بقوة الله عز وجل وقدرته فتشق الأرض شقا فتنبت فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا كل ذلك بقدرة الله عز وجل وغالبا بعد ذكر البعث يذكر إحياء النبات أو قبله وذلك لأن إحياء النبات فيه مشابهة لإحياء الإنسان بعد الموت. لإحياء الإنسان بعد بوته فغالبا حينما يذكر المطر والنبات يذكر الحياة والبعث والنشور بعد الموت. نعم <تصفيق> ونخل يؤقل بلحا وبسرا وقوله عقوم ويستصبح به يعني يستعمل كمسباح زي الزيت زيت الزيتون يستصبح به أيضا ويستشفى به بإذن الله ويتخذه الناس أدم يعني في طعامهم نعم <تصفيق> ونخلا يؤكل بلحا وبسرا ورطبا وتمرا ونخلا البسر هذه مرحله في البلح قبل ان يكون رطبا يعني طريا ولما دعا ابو ايوب النبي صلى الله عليه وسلم وذبح له الشاه وكان ابو ايوب خارج البيت فجاء وجد ابو ايوب تصلح شيئا في بيتها وكان معه الصديق والفاروق دعاه أبو أيوب على بسرها ورطبها وذبح له شاة قال له إن إياك والحلوب يعني تجنب الحلوب التي تطعم ولدها من لبنها هذا تبع على أنه أفضل لا تذبح الحلوب التي عندها أولاد لكن لو ذبحت يجوز اكلها الشاة بل الشاة الحامل يجوز ذبحها ولو ذبحت الشاة الحامل وجد فيها جنين ماذا نفعل به؟ إذا ذبحت شاه وجدت في بطنها جنينا صغيرا ماذا تفعل به مكون خلقه اذا نزل ميتا تاكله ام لا واذا نزل حيا تاكله ام لا ها؟ تاكله ولا ترميه آه قال صلى الله عليه وسلم زكاه الجنين زكاه امه يعني إذا ذبح الأم ذبح الجنين فإن زكاته زكاتها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في قوله زكاه الجنين ذكات الأم <تصفيق> أما إذا نزل حيا فلك أن تبقيه ولك أن تأكله ايضا نعم. <تصفيق> نعم ونخلا يؤقل بلحا وبصرا ورطبا وتمرا ونيئا ومطبوخا ويعتصر منه رب ويعتصر منه رب وخل نعم رب وخل من معه القاموس من يستطيع يستعمل القاموس من يستطيع يا احمد هل اخذت القاموس اي مستوى الخامس انت لا القاموس انظر رب, رب الراء والباء نعم وحدائق غلبا اي بساتين قال الحسن وقتاله غلبا نخل غلاظ كرام, كرام وقال ابن عباس ومجاهد الحدائق كلما التف كلما التف واجتمع وقال ابن عباس ايضا غلبا الشجر الذي يستظل به قال علي, علي بن ابي طلحه عن ابن عباس وحدائق غلبا اي طوال وقال اكرمه غلبا اي غلاظ الاوساخ وفي روايه غلاظ الرقاب الم تر الى الرجل اذا كان غليظ الرقبه قيل والله انه لاغلب رواه ابن ابي حاتم وانشد ابن جرير للفرزدق عوا فاثار اغلب ضيغ ضيغميا ضيغميا فويل ابن المراغه ما استثار فالحدائق غلبة يعني الملتفة نعم <تصفيق> قوله تعالى وفاكهة وأبى أما الفاكهة فكل ما يتفكه به من الثمار قال ابن عباس الفاكهة كل ما اكل رطبا أو رطبا نعم رطبا, رطباً نعم والاب ما أنبتت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس وفي رواية عنه هو الحشيش للبهائم وقال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك الأب الكلأ وعن مجاهد والحسن وقتاده وابن زيد الأب للبهائم كالفاكهة لبني آدم وعن عطاء كل شيء نبت على وجه الأرض فهو أب وقال الضحاك كل شيء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو الأب وقال ابن إدريس عن عاص بن كليب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه الأب نبت الأرض مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ورواه ابن جرير من ثلاثة تورك عن ابن, عن ابن إدريس ثم قال حدثنا أبو قريب وأبو السائد قال حدثنا ابن إدريس حدثنا عبد الملك عن سعيد بن جبير قال عد بن عباس رضي الله عنه وقال الأب ما انبت عد بن عباس رضي الله عنهما وقال سبعا وقال أكد الشعب عد بن عباس ماذا بن عباس مم. مم. مم. لا يوجد السبع انظر تفسير بن جريف يوجد السبع نعم عد ابن عباس رضي الله عنهما وقال الاب ما انبتت الارض للانعام وهذا لفظ حديث ابي قريب وقال ابو السائب في حديثه ما انبتت الارض مما ياكل الناس وتاكل الانعام وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما الاب الكلأ والمرعى وكذا قال مجاهد والحسن وابن زيد وغير واحد وقال ابو عبيد القاسم بن سلام حدثنا محمد بن يزيد حدثنا العوام بن, حوشب العوام, العوام بن حوشب عن إبراهيم التيمي قال سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى فاكهة وأباء فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق رضي الله عنهما فأما ما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشّار صحيح ولا ضعيف السناد ضعيف يعني أن هذا الراوي إبراهيم التيمي لم يلقى عمر رضي الله عنه منقطع من أقسام الضعيف كما مر معنا في اليونانية في الأول نعم فأما ما رواه ابن جرير حيث قال حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن انس رضي الله عنه قال قرا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى فلما اتى على هذه الايه وفاكهه وابا قال قد عرفنا الفاكهه فما الاب فقال لعمرك يا ابن الخطاب ان هذا لهو التكلف فهو اسناد صحيح رواه غير واحد عن انس به لعمرك هذا خسل ولا ما هذا وهل عمر ان يقول عن نفسه لعمرك والله جل وعلا قال عن النبي عليه السلام تشريفا وتكريما لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فاللام من أدوات القسم اللام والباء والواو والتاء كلها من أدوات القسم فهل يجوز له أن يقول ذلك لعمرك أما في الآية فلا إشكال لأن الله عز وجل لا له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله عز وجل وبصفة المنصفات فهذا جاء في السنة وجاء في عن الصحابة والتابعين والعلماء وهذا لا يقصد به القسم وغاية ما قيل فيه أنه لا يقصد به القسم وإن مما جرى على السنة العرب لا يقصدون به القسم نعم <تصفيق> فهذا إسناد صحيح وقد رواه غير واحد عن أنس عن أنس به وهذا محمول العنا أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعينه وإلا فهو فهو كل ما فهو وكل من قرأ هذه الآية فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله تعالى فنبتنا فيها حب وعنبا وقطب وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وقوله تعالى متاع لكم ولأنعامكم أي عيشة لكم ولأنعامكم في هذه الدار إلى يوم القيامة نعم قال شيخنا حفظ الله هذه الآيات تبين امتنان الله تعالى على عباده فهو الرب سبحانه فيجب أن يعبد عن حب ورغبة ورجاء انتهى كلامه نعم لأن أركان العبادة عند السنة كامرك شروط العبادة كام شرطان وأركانها التي لا تصح إلا بها ثلاثة الشرطان ما هما الإخلاص والمتابعة وهو ما في قول الله تعالى فمن كان يردو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فقوله تعالى فليعمل عملا صالحا هذا هو شرط من متابعة ولا يشرك بعبادة ربه أحد هذا هو شرط الإخلاص والصدق وأما الأركان فثلاث وقد انتظمها أوائل سورة الفاتحة وهي الحب والرجاء والخوف فقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذا محب أو حب الرحمن الرحيم هذا رجاء مالك يوم الدين هذا هو الخوف لا بد في العبادة أن تكون عن حب ولذلك فإن المنافقين لما عبدوا الله جل وعلا ولكنهم لم يمتثلوا عن حب فعبادتهم مقبولة أم مرفوضة مرفوضة غير مقبوله لا بد فيها من الحب والخوف والرجاء قال سبحانه والذين يؤتون ما اتى وقلوبهم وجله يرفع العباده ويرجو الله القبول يخاف الا يتقبل منه ويرجو رحمه ربه جل وعلا أمن هو خالط اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه المن لله علينا اولا واخرا وظاهرا وباطنا هو الموفق للعبادة سبحانه ونحن ضعاف ليس لنا قدرة ولا تحول لنا من حال إلى حال ولا قدرة على العبادة إلا أن نستعين بالله عز وجل لما ذكر الله العبادة في اعظم سورة من كتابه سورة الفاتحة قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين مع أن الاستعانه عبادة ولا من أخص العبادات فلما ذكرت الاستعانة بعد العبادة هو جزء منها هذا من ذكر الخاص بعد العام لأهمية الخاص، لأنه لا يمكن أن تعبد الله عز وجل إلا مستعينا به، فالفضل له أولا وآخر، وهو غني سبحانه عن عبادتك، ومع ذلك يوفقك لتعبده ويثيبك على تلك العباد. أ هناك كرم بعد هذا الكرم، أ هناك منن وعطاء أعظم بعده، أعظم من هذا المنن والعطاء. ان جو فيستعين بغير الله او يعبد غير الله ولا بالله هذا ظالم بعيد وكما سبق ان اثر الاضرحه والمقامات والمشاهد والقبور اكثرها مبنيه على ربما على دواب كحمار او كلب اعاذكم الله كثير من الاضرحه بنيت على جسد كلب او جسد حمار نعم وليت هات الالات في واحد في الجزء على الجزء الالات أمام. ايضا هذه مصيبه واحيرا بنيت على الصلبان وعلى اجساد النصر شيخ السعد تتبع عن الله لما راى بها في في بلاد الشام كان الناس يتبركون به ويتوسلون به فرى بها اذا ذهبت عنده يصيبها الفزع فاستشهد بذلك شيخ الاسلام ان صاحب هذا القبر المقاد فاسع وفاجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عذاب القبر قال عنه ماذا يسمعه كل شيء إلا الثقلي فالبهائم تسمع عذاب القبر فلما رأى أنها إذا اخترت من هذا القبر فإنها يصيبها الفزع والخوف علم أن صاحب هذا القبر فاجر فحفر هذا المكان فوجد فيه رجل صليبي معه صليب والناس يتبركون به منذ سنوات عديدة يتبركون ابن بالشيخ صليب في زعنه وهذا كثير من اضرحه مع الأسف على هذه الصورة والحيادة صلى الله عليه وسلم. نعم نعم قول الله تعالى أسفل نعم الروح بالضم على صلافة كل ثمرة بعد اقتصالها ماذا تعني بضم ثلاثه عن كل ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه ثلاثه بعد اعتصارها بعد اعتصارها فقط هكذا سبل والحسن بن علي مم. طيب يعني عصير, عصير الشيخ <تصفيق> قال الله تعالى فاذا جاءت الصالحه يوم يفر المرء من اخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوهي يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجودي يومئذ عليها ضبره ترهقها قتره اولئك هم الكفره الفجره قال ابن عباس رضي الله عنهما الصرف اسم من أسماء يوم القيامة عظمه الله وحذره عباده وقال ابن جليل لعله اسم لنفة في الصور وقال برويب الصرف يعني صيحة يوم القيامة سميت بذلك لأنها تخف الأسماع أي تبالغ في إسماعها حتى تكاد تصمها يوم يترك من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه اي يراهم ما يكره منهم ويبتعد عنهم لان الهول عظيم والحق جليل قال كلمه يبقى زوجته فيقول لها يا هذه اي بعد كنت اي بعد اي بعد كنت لي فتقول قال يا ويدك فألدوا العدود وهذا بعلي شيخا إن هذا, لشيء ها إن هذا لشيء عجيب بعلي يعني زوجي ويوم القيامه له أسماء كثيرة من الصاخه والطامة ويوم القيامه والقارعه والزلزله وهو لذلك وتعدد هذه الأسماء يدد على عظيم ما يقع في هذا اليوم العظيم صلى الله عليه وسلم نعم فيقول لها يا هذه أي بعد كنت لك فتقول نعم البعد كنت وتزني بخير ما استطاع فيقول لها فاني أرد إليك اليوم حسنة, حسنة واحدة تهيبوني, تهيبوني, تهيبوني تهيبونها لي لعلي أنتو مما تغيين تقول له ما عصر ما قلبت ولكني لا اطيق أن اعطيك شيئا أتخ... أتخ... أتخوف مثل الذي تخاف. أتخوف مثل الذي تخارف قال وإن الرجل لا ابنه لا يلقى ابنه فيتعلق به فيقول يا بني أي ولد كنت بك رسني بخير فيقول له يا منيت انحتاجته الى اثقال ذره من حسناتك لعله انجو مما ترى فيقول ولده يا ابي ما اسر ما طلبت ولا ابني اتحور مثل الذي تتورف فلا استطيع ان اعطي شيئا يقول الله الله حتى الانبياء كل منهم يقول يوم القيامه نفسي نفسي كما في حديث الشفاعه الا النبي صلى الله عليه وسلم فقد اكتب شفاعته لامتي يوم القيامه فيقول ان لها انا لها والانسان اذا كان في الدنيا في امر مندهش ربما لا يدرك ما حوله من شده الفزع فكذلك يوم القيامه يا ثرث انت يا كلامي كذلك يوم يأت الرجل زوجته أي لك كيف كنت أنا تخذ نعم البعض جيد جدا ولكن اعطني حسنه كما عيسى الماطره شيء سهل ولكن انا احول الناس إليه على رغم انك لو قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده غرست لك نفله في الجنه ولو قلت دون كل صلاه سبحان الله وحمد لله والله أكبر ثلاثة وثلاثين ولم تدماء لا إله إلا الله وحده لا شريك له وذكر الحمد والشكر قليل أخرى خطاياك ولو كانت مثل زبد البحر يعني الأمر نسيء جدا ومع ذلك يوم القيامة ربما تتكئ إلى حسنة واحدة ترجع بها لسان أنت الآن يعيش في مزرعة الدنيا وأنت شاب أنت شاب كيف وان كشافتك بصلاه الفجر ماذا اذا كبر سنك ووهن عظمك وضعفت قوتك واصبحت لا تستطيع التحرك الا بصعوبه ومشقة. كيف يفوتك صلاه الفجر يجب اذا فاتك صلاه الفجر ان تحزن حزنا شديدا حتى يرى في وجهك أنك في مصيبة السلام كانت فاتحه يوم الفجر عز وجل جبر الله مصابك جبر الله مصيبتك وبعض الناس اليوم يترك صلاة الحجر ولا يصلي إلا بعد طلوع الشمس والعياذ له هذا منكر والعياذ بالله هذا من صفات المنافقين تترك صلاه الحجر من صفات المنافقين والعياذ بالله فالبخاري وعن ابي ذر قال يوما اشاء بن فلان قالوا لا من أصحاب قال جاء بن فلان قال لا قال اثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء ولو يعلم ماهيهما لا توم ولو حدوا أي زحب وأيضا نحذر بيخوة من الصلاة في مسائد الحزبيين والبلع لا يجب الإنسان يصلي فيها أبدا إلا إلى أخراف فوض صلاة الجماعة ولا تقول كل يوم أنا أصلي متأخب فوصلي مع التكفيريين وهذا الضران لا أنت متلاعب بهذه هذا الطريق. كل يوم تنسى متأخرة كل يوم استيقظ متاخرون اذا انت تريد هذا لكن مره في حياتك مرتين ثلاث مثلا ممكن إن كل يوم استيقظ متاخرون ان تصلي معالي التكفير وعلى الضلال لا لا يجوز هذا نعم يقول الله تعالى لو ما يحبه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه حديث صحيح في امر الشفاعه انه اذا طلب الى كل من اولى انه إذا طلب إلى كل من قيل العزم ان يشفع عند الله في الخلائق يقول نفسي نفسي لا اساله اليوم الا نفسي يقول نفسي نفسي لا أسأله اليوم إلا نفسي حتى ان عيسى ابن مريم عليه السلام يقول لا اساله اليوم الا نفسي لا اساله مريم التي ولدتني روجح نعم عليهم زوجة عليهم السلام افضل تقوى لماذا <تصفيق> بين بعض الناس كالمحمود الحذر نخوض للجواة للجواة مريم والنبوة ام موسى وعلى غلط من أبي محمد الحذرة من الله ولا لأن النبوة اشترت فيها الرجولة قال سبحانه وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوح اليهم من اهل القرى فيشترط في النبي والرسول ان يكون رجلا وهذا يخرج المرء من اهل القرى يعني والمدن وهذا يخرج اهل البوادر والصحراء لابد أن ان يكون رجلا لا يصح ان تكون امراه واما قوله جل وعلا وأوحينا الى أم موسى فهذا الوحي وحي وقال لك ان هذا الوحي الله اوحى الى ام موسى والوحي وحي الهوه ويقال هذا الوحي الهام وليس وحي هو ولسان ومثل قوله جل وعلا واوحى ربك الى الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرسون هل تقل من نحل نبيا لا يمكن الا اذا فقدت العقل فهذا الواحد يسمى وحي الإنهام ليس واحد، نبوه ورسالة وذكر السفريفي في الدرة المرضية في عقلتها في السنه والفقه المرضيه المرضية من شروط نبوه رسالة الرجول نعم <تصفيق> ولهذا قال تعالى يوم يومها ينبقوا من اخيه وممني وابيه وصعب بديتي قال وعلى الأحب فالأحب والأقرب فالأقرب من حول ذلك اليوم وقوله تعالى بكل مرهد منهم يومئذ شأن يغني أي هو في شغل شابي عن غيره في شغل شابي عن غيره <تصفيق> قال, ع... قال ابن أبي حان حدثنا محمد بن عمار بن حان حدثنا الوليد المصالح حدثنا ثابت أبو زين العباد <تصفيق> العبدان لي عن هلال بن خباب عن سعيد بن النغير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة وراتا مشاة الغرله قال فقالت نساء كانوا يمشون حفاة ليس في اغلاقه النهائي عرى ليس عليه الخيال الرجال والنساء سواء غرلا يعني غير مفتونين الختان وهي قطع الجلد لتغطي الحشفة في بعض يوم القيامه حفاة عرات غرلا قالت عائشه يا رسول الله أو ينظر الرجل إلى سوء المرأة قال يا عائشة إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك يعني لا ينظر إلى امرأة ولو كانت عالية لأن الأمر في فزع شديد. قال الله زوجته يا رسول الله ننظر بعض ننظر او يرى بعضنا عوره بعض قال عليه الصلاه والسلام كل امرئ منهم يومئذ شان من يغنيه او قال ما اشغله عن النظر ما اشغله النظر ما أشغله عن النظر هذا على عفه الصحابيات يعني مااشي ذكر امرئ تسال اوصل راحت الى العوره فالصحابيات كنا ذوي عفت رضي الله تعالى عنهم نعم قد رواه النسائي متفردا عن ابي داود عن عالم عن ثابت بن زيد وهو ابو زيد الاحول البصري ثابت بن زياد عن ثابت بن يزيد وهو ابو زيد الاحول البصري احد الثقاره عن الهلال بن حضار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما به وقد رواه الكرمزي عن عبد بن حميد عن محمد بن الفضل عن ثابت بن زيد عن هلال بن خباب عن ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبشرون حفاه عرافا خلا فقالت امراه ايوسل او يرى بعضنا عوره بعض قال لا قال يا فلانه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 صلى الله عليه وسلم قال يبعث الناس يوم القيامه حفاه عراه غرلا فقالت عائشه يا رسول الله فكيف بالعراه فقال صلى الله عليه وسلم لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فاضربين سائل من, من هذا الوجه ثم قال ابن ابي حاتم ايضا حدثنا ابي حدثنا اهله بن حارث حدثنا فاطمه بن موسى عن عائله الجوعي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سالته عائشه رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ابي انت وامي هل هذا فمعنى بأبي أنت وأمي المراد يعني فداك ابي وأمي نعم فداك أبي وأمي يا رسول الله نعم وليس هذا قصر. نعم. فقالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي إني سائل سائل سائل, سائل تكي سائل تكي عن حديث فتخبرني أنت به قال إن كان عندي منه علم قال يا نبي الله كيف يحشر الرجال قال صلى الله عليه وسلم ففاجأت عرضا ثم انتظرت ساعة فقال يا رسول الله أقتل من الساعة قال صلى الله عليه وسلم لذلك ففاجأ عرضا قالت واتقتاه من يوم القيامة قال وعن اي ذلك تسالين انه قد نزل علي ايه لا يضرهني كان عليه ثياب او لا يقول قالت اي ايه هي يا نبي الله قال لكل مرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فقال الراوي بتفصيل اخبرنا اكوان بن ابراهيم اشقى الشميح اخبرنا بن محمد بن إبراهيم الثعلبي بن عبد الله وكل وليمون ونشارهمين وقال المغروف لتفسيره هكذا الشعب في نسخة وهكذا رواه ابن جليل عن أبي عمار الحسين بن طريق بن المروزي عن فضل نموسى به ولكن قال أبحات الغازي عائر بن شريح ضعيف في حديث بعض وهذا المتر فيه نكار حقيقة كيف تقول المرهب تعالى من أبي عليه الصلاه والسلام هذا جثة فيه نكارة وهذا الإنسان ضعيف فيه عائد هذا عائد, التقريب؟ عائد التقريب من شرايح ضعيف من يأتي بالتقريب هذا التقريب يرجع تقريب <تصفيق> ما لا وقال القحوي في تفسيره اخبرنا احمد بن ابراهيم اشهر أخبرنا اخبرنا احمد بن محمد بن ابراهيم السعدي اخبرنا الحسين بن عبد الله حدثنا الله اشير يس... عبد الله بن محمد وذكر الحسين وذكر بن محمد عبد الله هكذا وفي نصب حسين بن محمد بن عبد الله يراجع اول تفسير البراوي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن براوي بن عبد العزيز حدثنا بن ابي ويس حدثنا ابي عن محمد بن ابي عن محمد بن ابي, محمد بن أبي عياش عن عطاء بن يسوع عن سوده رضي الله عنها زوج النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قال سوده بنت رضي الله عنها وكانت امراه بدينه كما جاء في الصحيح ان عمر رضي الله عنها لما لقيها قال ارجعي يا سوده قد عرفناك اذا مشت طار يعني بضخامة بدنها رضي الله عنها زينه خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم بينها المطبخ وان تبقى معه أو أن تبقى معه فاختلت البقاء وقالت أحب الليل ليلة لعائشة وهذا الحديث أصل لرماء هي أن المرأة إذا تنازل عن حقها لا يصح لها المطالبة به بعضه وكذا كل شخص تنازل عن حقه تسقط المطالبة به, به. هذا أصل لها نعم نعم عن عن سعدة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثنا معسونات حفاة عرادة قد الجمهم العراق وبلغ بنم شفوق من فقلت يا رسول الله واسفتها نضرب عنا إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم قد شغل الناس قد شوف الناس, قد شغل الناس, قد شغل الناس كل مليء منهم يوم إذن شأن هذا حديث ضريب هذا وجه جدا في محمد إبراهيم الثاغمين روى منا كثيرة نعم نعم يجد تلف عائد عائد الله بتحت نية ومعجمة ابن عبد الله أبو إدريخ الخوالاني ورد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القنائل وصير على خبار الصحاب وعائد الله المجاشعي أبو معاذ قاصل سليمان بن عبد الملك ضعيف من السبع وعائد بغيال إضافة ابن حبيب بن الملاح مفتح الميم وكشف لا هو الثاني أرى ثاني من هو ثاني عائد الله المجاشعي أبو معاد قاصل سليمان بن عبد الملك ضعيف من السبع من السبع هو هذا من السبع من السبع هذا الاسم السابعة من هو هذا يروع الثاني عائد بغير اضافة ابن حبيب بن الملاح الميم وتجديد اللام وبالمهملة ابو احمد الكوفي ويقال ابو هشام فياع الهربي صدوق رمي بالتشعيع من التاسع الثالث عائد ابن عمرو بن جلال المزني ابو هبير الفصري صحابي الشهد الفلايبية مات في ولاية عبيد اللام الكزيات سنة اخلى وستين عائد ابن شرج ابن عبد الله رايه مش رايه <تصفيق> النزار مين اللي زاراي مش رايه نعم طب مين اللي بن محمد بن ابراهيم التعلبي اخبرني الفسي بن محمد عبد الله حدثنا عبد الله عبد الرحمن حدثنا محمد عبد العزيز حدثنا ابن حدثنا أبي عن محمد أبي عياش عن عطاء بن يسار عن سودى زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس فقاك عراك غرنا قد الجمه العرق وظلغ شحوم الآذان فقلت يا رسول الله رأسو أتاه يموته هذا الحديث فيه آدس عام صحبته وقال البغوي قال البغوي بيتهجير ضرن أحمد بن إبراهيم الشريحي ضرن أحمد بن محمد بن إبراهيم الضعربي اخبرنا حسين بن عبد الله. حسين محمد بن عبد الله. حسين بن محمد بن عبد الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. بن محمد بن عبد, حدثنا, عبد, بن عبد حدثنا محمد عبد العزيز. حدثنا حدثنا أبو علي حدثنا أبي عن محمد بن أبي عن أبي عياش عن عقائقي سار عن سودة عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال قال زوج الذكر وتولد تقول للرجل زوج وللمرأة سود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان حفظا عراة مولنا قد أنجموا من عرب وبلغوا شعوب آذان فقلت يا رسول الله وسوأتاه ينفروا معنا إلى بعض فقال صلى الله عليه وسلم قد شو إلى الناس لكل بريد يومئذ شأن يغذيه هذا حديث قريب من هذا الوجه جدا حتى الضوء يا رضي الله عنها كان عندها تحاذي فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وكم مرة حج الرسول مرة واحد حجة الوداع كم عمره؟ أربع عمرات كلهن في شهر لم يعتمد في رجل قرس عليه في شهر في شهر في, في شهر تنقع كما عليه الصلاة والسلام ولعله تمر أيضا في رمضان لما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حيث ودع النساء هذه والزمن القصر يعني إذا حجزتنا هذه الحجة لا تخرجنا بالزمن القصر تعرفون يكون الحصير في رأس يبسط في الأرض يصنع من نباتك ولو السماء حصير مثل الذي يتأكلون عليه العقيقة هذا يسمى حصير الأذن هذا معروف في اللغة كما في حديث الفديف عند مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعرض الفجر عن قلوب كعرض الحصير عودا عودا فقال النساء هذه والزن الحصر فما خرجت سودة حتى ماتت لم تخرج رضي الله عنها إلى أن ماتت وتأولت عائشة وباف النساء رضي الله عنهن من زوجاته عليه الصلاة والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم تابع بين الحج والعمره فانها تنفي الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه فخرجنا في المقدمه اسماعيل بن عفان غيره الاثمان والمؤخر عبد الرحمن بن عوف وخرجت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام الا صودة فلما حضرت عائشه الوفاه كانت تبكي حتى تبلغ ثمارها وتقول ليتني اخذت بما اخذت به سوداء يعني ليتني ما حدثت ولا اعتمرت حج العمره والنافله وبقيت في بيتي هذا افضل رضي الله تعالى عنه ولكل وجه ونظر واجتهاد لكن الحق كان معه مع سوداء وهذا حديث حسن ان شاء الله هذه والزمنا الحصر وبعد... ولا يزال يسأل ارسل زوجتي بدون محرم الى بلد أمريك كيف تسأل؟ هذا لا يحتاج إلى سؤال نعم عايد انتهى وبقية تلا مضايح عايد بن جريح ماذا؟ قال الأزدي انتهى ماذا؟ قال الأزدي قال الأزدي مجهود الأزدي مجهود انتهى وبقيب كلامه ضعيف مجهود قالك الميزان نعم الميزان نعم حسنا النوعين أين صحيح صحيح عند سائل طريب وطريب الشيخ الباني نعم قال حسن لغيري كم رقم الدارية نعم هذا اقرأ هذا سائل طريب وطريب نعم اقرأ <تصفيق> <تصفيق> نعم الله اكبر ساتر الطالب يعني ايه هذا الاسناد اللي بين اجين لا شك انه ضعيف اذا كان الاسناد رجل مجهول الحال فهذا يحكم الحديث بانه ضعيف اسمه نجريل عادي نجريل معلوم الاسم لكن حاله مجهول فهذا فلهذا لكن لعل الشيخ البارئ من الله عذر على طرق اخرى للحديث يحسن اليه نعم. نعم عن سوده بن زمعة رضي الله عنها قالت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الناس عرفاتا عراها غرلا قد يجمع العرق وبلغ شحوم الاذان فقلت يبصر بعضنا بعض فقال شغلا الناس لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه رواه القدرانيه ورواته الثقافي هل حققت هذا؟ ما هو اللي كتاب هذا؟ تظهر والصديق؟ او صحيح تظهر؟ او صحيح هذا ماذا قلت هكذا قلت؟ هل يلزم إذا كان الحديث صحيحاً أنه إذا قال الغاوي بيث الهيث في المجمع رجاله اثقاد هل يلزم هذا صحة الحديث؟ رقم كم عندك؟ سليمان كان وخمسة مئة، ثلاث آلاف، ثلاث وحداد، خمس مئة، عندك يا أحمد سعة تريبو تريبو؟ خمس مئة نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> ينظر قد يكون له انسان لكن هل يلزم اذا قال المنذري رحمه الله في التغيير او قال الهيثمي في المجمع رواه الوثقات هل يلزم من ذلك الحكم بصحه الحديث وكذلك اذا قال ابو داود رجاله رجال الصحيح هل يلزم من ذلك صحه الاسنان ام لا لا يلزم لماذا لان الحديث الصحيح تعريفه ما له شروط ما, أن ما رواه الثقه فهنا توقف الشرط وهو ان رواه الثقات ما رواه الثقه العدل الضابط تام الضبط الى منتهاه يعني السند من غير شذوذ ولا عله فبقي شروط اخر ما رواه العدل الضابط كانوا الضبط وانتبه ولا والعله القادمه فكل توفر اوفر شرط من الشروط الخمسه لا ينفي هذا لا يدل هذا على صحه نعم وجدت عندك الموضوع موجود يا رحمد فواقم براني وغير مخفر ها فواقم براني وغير مخفر قال ايه؟ انفاصلت من لم يوثقه غير مخفر لا اعد ما بحقر قلت فتيني من لم يوثقه غير مخفر ده كلام الشيخ الباني نعم ومع ذلك الله ليخاله بن ولو شاهد من حديث عنيشة رجال الله عنها فراجده مثل صحيحة الصحيح؟ الصحيح ولو الصحيحة؟ الصحيحة الصحيحة؟ انظر الصحيحة نعم لكن هذا الإسلام ضعيف يا شكرا قل حافظ ابن كثير رحمه الله عائل من ضعيف في حديثه ضعف نعم نهر من حاتم الرسل نعم, نعم. نعم. نعم. نعم. هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا وهكذا رواه ابن جرير عن, عن ابي عمار الحسين النفرين المروزي عن الفضل بن موسى به ولكن قال ابو حاتم الرازي عهد بن شريح ضعيف وفي حديثه ضعف وقوله تعالى وجوب يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة اي يكون الناس هنالك فرقين وجوه يومئذ مسفره اي مستنيره ضاحكه مستبشره اي سرور فرحه من سرور قلوبهم قد ظهر البشر على وجوههم وهؤلاء اهل الجنه وجوب وجوه يومئذ عليها برره ترهبها قتره اي يعبوها ويغشاها قتره أي سواد قال ابن أبي حاجم حدثنا أبي حدثنا سالم بن عثمان العسكري حدثنا أبو علي محمد مولى جعفر بن عبد بن محمد عن جعفر, عن عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يلجم الكافر لح يلجم الكافر يلجم الكافر العرف ثم تقع غبرة على وجوههم قال فهو قوله تعالى ووجوهن يومئذ عليها غبره وقال ابن عباس رضي الله عنهما ترحقها قدره أي أرشاء سواد وجوه وقوله تعالى وفي الأقل الآن عز يوم تبيض وجوه وتسود وجوه في سورة آل قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة من علامات اهلها يوم القيامه سواد الوجوه والعياذ بالله فصير وجوهم سوداء وأما اهل السنه فوجوهم بيضاء نقية يوم القيامه نصفه عن قوله اجمعين نعم قال ابن عباسي رضي الله عنهما فرحقها قتره أي يغشاها سواد الوجوه وقوله تعالى اولئك هم الكفره الفجره أي الكفرت كلهم الفجرت في أعمالهم كما قال تعالى ولا يرد إلا فاجرة فارعة تكتم سورة عبس ولله الحمد والنهى. قال شيخنا صل الله في آخر السورة ذكر الله تعالى أن الناس ينقسموا إلى فرقين ينقسمون إلى فريقين وجوه يومئذ نصفها. إلى قال سبحانه وذوه يوميذ عليها غورا فينقسم الناس إلى خريقين فريق في الجنة وخريق في السعيد نسأل الله من فضله ونعوه لله من النار ولعلنا نكتفي في هذا اليوم إني لا من العسلية أن نتوم الدس لعلنا نكتفي إن شاء الله في هذا اليوم إلى هذا القدر وصد الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه نعم هذا ما هو الذي يحدث لي من جلد خنزير ولكن هل هذا جلد ليس كامل يعني بعض الشيء فقط وهل يوجد فيه اختلاف نعم ذكر الشفيع بيننا رحمه الله في هذه المسألة اختلافا بين العلماء الشيء الجلد المصنوع من أن الأجساد. ذكر في الخلاف والأولى على الإسلامة الأولى والأخضر لأنه تحول من حال النجاة إلى غير التصميم لكن الأولى تتبه أنه سيبراع واشتراع هذه يسير للسلم نعم. أحسن الله الحديث حج في رمضان شاهد الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حج في رمضان لا ليه في رمضان؟ كيف حج في رمضان؟ الحج إذا حج لعله يقصد عمرة في رمضان تعدي وحج في النعيم. وهذا حديث رسولنا إحدى النساء لم تستطع أن تحج، فتأسفت على ذلك وحزن الحزن شديدا فرأى النبي عثمان صدقها فقال إذا جاء رمضان فاعتبري فإن عمرة في رمضان تعدي وحج في النعيم. إذا جاء رمضان فاعتبري فإن عمرك في رمضان تعني حجة المهد ولكن لو جمع الإنسان في رمضان هل يصد ذلك القريضة؟ لا وإنما في فضل عمرك في رمضان نعم هل الأول مذكر في تفسير كبه في الامتلاف بنوع؟ هو... نعم اتلاف بنوع أحسن الله عليكم يا جنة لو بكت في الصلاة الراتبة أربعة عام قبل الصلاة الضبورة لأنه قد سبينا الصلاة فنبخيها بعد السلام الظهر مباشرة أم أبخيها بعد ركعتين بعد صد الظهر أعلم أحسن ما ورهتم لو هدفني الصلاة الراتبة أربعاً قبل صلاة الظهر ونحن قد شمعين صلاة الظهر فقضيناها بعد الظهر مباشرة أم أبخيها بعد ركعتين بعد الظهر يجوز خلاص يكون لان النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي ركعتين بعد الفجر قال ارى الصبح اربعا يعني يسال مستنكرا فزكى لو ان اخذته الراتبه فسكت وايده صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما انشغل عن راتبه القبر قضاها بعد العصر. صلاه العصر فيجوز قضاء صلاة النافعه الصلاه الراتبه التي قبل الصلوات يجوز قضاؤها بعد الصلوات اذا فاتت بحاجه يجوز هذا ولكن الى متى تقضى تنازع العلماء هل في اليوم نفسه أم يمكن قضاءها حتى في اليوم بعده وهذا اختيار بعض العلماء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فاته وجده من الليل قضاه في النهار تلك العشر ركعه عليه البخاري وفي الصحيح باب صلاه الليل مثلا مثلا فلو هذا الانسان يصلي احدى عشر ركعة في وفاته ويزده، كيف يقضيه؟ يقضيه ثمتة العشر لو كان يصلي خمساً، يقضيه ستة ستة ركعات لو كان يصلي سبع ركعات بالليل يقضي يقضيه ثمانية ركعات بالنهار. وهكذا يعني، يعني، يشتغل شوف شكراً مثلا مثلا نعم، متنى. قال عليه الصلاه والسلام الليل مثنى مثنى والنهار كذا. ولما كان هذه الزياده استعجلت البخاري ضوء فقال صلاه الله مثلا مثلا والنهار كذلك لكن صلى النبي اربعه في حديث عائشه انه عليه السلام صلى اربع ركعات فلا تسرع عن اصلهن وصولهن ثم صلى اربعه فلا تسرع عن اصلهن ثم اوتر بثلاث لكن افضل ان يصلي ركعتين ركعتين دعوه قولي عليه السلام صلاة من بيدي محبنا نعم نعم والفضل الله وياك لما يحبه الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. <تصفيق>